محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بيستان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر جماد الآخرة عام ثمانية عشر وأربعمائة وألف استمعنا إلى قراءة إمامنا في المسجد النبوي في سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم في هذه الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم لما تحرم ما أحل الله لك والذي حرمه هو العسل لأنه عليه الصلاة والسلام شرب عسلا عند إحدى أمهات المؤمنين فتمالأت عائشة وحفصة رضي الله عنهما بناء على طبيعة المرأة وجبلتها في الغيرة من جارتها على أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أكلت مغافير والمغافير له رائحة غير مرغوبة فلما قالت ذلك للرسول عليه الصلاه والسلام قال لن اعود الى العسل محرما اياه على نفسه فانزل الله هذه الايه لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرات ازواجك والاستفهام هنا للعتاب ان الله عاتبه كيف يحرم ما حل الله له من أجل مرات أزواجه أي بعض الأزواج والله غفور رحيم فتبين فتعمل كيف عاتب الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا التحريم ثم أردفه بقوله والله غفور رحيم يعني ان الله قد غفر له صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورحم ثم قال عز وجل قد فرض الله لكم تحله الايمان يعني شرع لكم تحله الايمان أي أن يتحلل الإنسان منها بالكفارة والله مولاكم وهو العليم الحكيم يستفاد من هذا الحديث من هذه الآية أن الإنسان لا ينبغي له أن يحرم ما أحل الله له لأي سبب يكون لا تقل هذا الطعام عليه حرام أو, أو كلامي لزيد حرام أو ذهابي إلى البلد الفلاني حرام لا تقل هكذا لأن الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام وهو اكرم الخلق عند الله قال لما تحرم ما أحل الله لك وقال الله تعالى لعموم المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما اهل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين فان قال قائل واذا حرم الرجل شيئا حلالا فكيف التخلص نقول التخلص بما ذكر الله عز وجل قد فرض الله لكم تحله ايمانكم ان يكفر كفاره اليمين وحينئذ تحل يمينه تنحل يمينه وكانه لم يحلف وظاهر الايه الكريمه لما تحرم ما احل الله لك ظاهرها الشمول والعموم فيشمل تحريم الطعام تحريم اللباس تحريم مكالمه فلان او فلان تحريم الزوجه فلو قال الرجل لزوجته أنت علي حرام قلنا هذا منهي عنه لما تحرم ما حل الله لك فإذا قال ما الطريق الآن إلى الخلاص قلنا الطريق سهل ما هو كفارة اليمين يكفر كفارة اليمين وتعود رأته حلالا عليه رجل حرم ان لا يكلم فلانا قال علي حرام ان اكلم فلانا فماذا يصنع اذا اراد ان يكلمه يكفر كفاره امين رجل قال حرام علي ان البس هذا الثوب نقول الثوب لا يكون حراما وعليه كفاره يمين فما هي كفاره اليمين استمع اليها من قول الله تعالى في سورة المائدة فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم نعم من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة ثلاثة اشياء فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام هذه كفاره الامين بدا الله تعالى بالاطعام لانه ايسر غالبا ثم بالكسوه لانها غالبا أصعب من الاطعام ثم بالعتق لانه اصعب منهما مما يدل على ان الله جل وعلا يريد بعباده التيسير والتسهيل فيقال لمن لازمته كفارة يمين انت بالخيار اطعم عشرة مساكين من اوسط ما تطعم اهلك او اكسهم او حر الرقبة يعني ان اعتقها فان لم تجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة ومن نعمة الله ان جعل الصيام ثلاثة ايام ولم يجعله عشرة كما جعل الإطعام لأن الإنسان قد يشق عليه الصوم فمن ثم سهل الله فيه وجعله ثلاثة أيام فقط ذكرنا الآن أن الرجل إذا قال لزوجته أنت علي حرام أو زوجتي علي حرام فما الذي عليه كفاره يمين لكن إذا قال لزوجته أنت علي مثل أمي فهذا هذا هو الله تعالى بأنه منكر من القول وزور فماذا يجب عليه إذا قال يكون أنت عليك أمي أو يكون أمي أو ما أشبه ذلك نقول امتنع عنها ولا تطلق لا تطلق ولكن امتنع عنها حتى تعتق يمكن فإن لم تجد فلتصن شهرين متتابعين فان لم تجد فاطعم ستين مسكينا ولا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به اما اذا قال لزوجته انت طالق فهنا يكون طلاقا والطلاق له شروط لا بد من مراعاتها وهي ان نطلقها في طهر لم يجامع فيه فلا يطلقها وهي حائط ولا يطلقها في طهر جامع فيه الا اذا تبين حملها لان الحامل يقع طلاقها بكل حال فلو طلق الانسان امراه وهي حامل وقع الطلاق خلاف لما يفهمه بعض العوام يقولون ان الحامل لا تطلق ولا ادري من اين اتاهم هذا هذا الخبر الحامل تطلق وطلاق الحامل اوسع ما ما يكون من الطلاق يطلق الحامل حتى لو جامعها حتى قبل ان يقتصر من الجنابه فانه يطلقها لكن غير الحامل إذا جامع لا يطلق حتى تحيض أو تحمل وحينئذ يطلق بعد طهرها من الحيض قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم يعني متولي أموركم الذي له الحكم فيكم والحكم بينكم وهو العليم الحكيم ثم قال عز وجل وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعضه أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه حديثا وهو أنه لن يعود إلى العسل وقال لا تخبر أحدا ولكنها رضي الله عنها اخبرت فلما نبعت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض ففي قوله واظهره الله عليه دليل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يعلم الغيب الا ما اظهره الله عليه وفي قوله عرف بعضه واعرض عن بعض دليل على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يبين إلا ما لا يقبح ذكره ولا يستحي منه. فلما نبأه به قالت من أبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، وهو الله تبارك وتعالى. وذكر الله تعالى بقية ما ذكر في هذه السورة ومن اوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط يعني ضرب الله مثلا للكافرين بهاتين المرأتين امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ومن هما نوح ولوط فخانتاهما يعني بالكفر كفرتا وسترتا الكفر عن زوجيهما هذه هي الخيانة وليست خيانة العرض لأنه لا يمكن لنبي أن تخونه زوجاته خيانة عرض ابدا لكن هذه خيانة الدين كفرتا بالله من غير أن يعلم زوجاهما نوح ولوط قال الله تعالى فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين ويريد عز وجل بهذا ان نبين لزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان قربهما قربهن من الرسول لا يغني شيئا كما لم يغني, زوجته. كما لم يغني زوجة نوح ولوط شيئا حين كفرتا بالله عز وجل ضرب الله مثلا بالعكس لامرأتين مؤمنتين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وفرعون هو ملك مصر الجبار العنيد وقصته في القرآن مكررة هذه المرأة كانت على دين على دين صحيح وزوجها كافر ولم تنفع زوجها بشيء ولم تغني عنه شيئا بل كان زوجها من اصحاب النار اذ قالت يعني زوج يعني زوج فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين طلب الثلاث اشياء ابن لي عندك بيتا في الجنه قال العلماء وذكرت عندك قبل ان تقول بيتا في الجنه اشاره الى العنايه بالجار حتى قال قال الناس كلمة منشورة افحص عن الجار قبل الدار وهذا صحيح لان الدار مهما حسنت اذا كان الجار سيء الجير فانه سوف يتعب جاره معه الدعوة الثانية ونجني من فرعون وعمله يعني نجني ان اعمل عمله واصمني لان الامور بيد الله عز وجل الدعوة الثالثة ونجني من القوم الظالمين المسلط علي عليه ويفتنوني عن ديني لأن الإنسان قد يكون بنفسه صالحا ولكن نسلط عليه أحد من الظالمين يفتنه عن دينه المرأة الثانية مريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها وهي من الصديقات كما قال الله تعالى وأمه صديقة وانما قال التي احسان فرجها ردا لقول اليهود عليهم لعنة الله الى يوم الدين الذين قالوا ان مريم بغي والعياذ بالله ولهذا لما جاءت تحمل ابنها عيسى عليه الصلاة والسلام قال قالوا لها يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيه يعرضون بانها كانت بغيا وزانيا ولهذا كان عيسى عند اليهود ابن زاني والعياذ بالله فهنا قال الله تعالى التي احسنت فرجها فوصفها بكمال العفه وانها بريئه مما رماها به اعداء الله واعداء رسله وهم اليهود فنفخنا بهم من روحنا اي في الفرج نفخ به جبريل ونقحت باذن الله بابنها عيسى ووضعت وارضعت وجاءت به الى قومها تحمله حمل الطفل ولما قالوا لها ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا اشارت اليه يعني كلموا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله فتكلم بهذا الكلام الفصيح العجيب اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا تعلم أن الأمر أن الأمر من بيد الله عز وجل وأن عيسى آية من آية الله خلقه الله تعالى بلا بلعب وكل... وتكلم في المهد أنطقه الذي أنطق كل شيء قال الله عز وجل وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين فتامل يا أخي أن الأقارب أن الأقارب لا يغني بعضهم بعضا أن الأقارب لا يغني بعضهم بعضا بعض بعضهم بعضا حتى ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابنته يا فاطمه يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا اغني عنك من الله شيئا فالإنسان ونفسه وعمله ان عمل صالحا فالنفسه وان ساف عليها أسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الصلاح في الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير وإلى الأسئلة يقرأها الأخ أنت على جانب كبير من النحو شاء الله نعم حسن القراءه إن شاء الله أما الصوت فسمعنا الله نعم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم من قال لمرأته أنت علي حرام هل تعتبر طالقة ليست طالقة يعني قول الإنسان لزوجته أنت علي حرام ليس طلاقا ولا ظهارا ولكنه يمين اسم الله لقرانه لما تحرم ما أحل الله لك والمرأة مما احل الله لها أولا أجيب وجماع المرأة مما أحذى الله له قال قد فرر الله لكم تحلة عيمان ولا فرق بين الزوجة وغيرها وأما من فرق من العلماء بين الزوجة وغيرها وقال إن تحريم الزوجة طهار وتحريم غيرها يمين فليس عنده دليل والآية واضحة لما تحلم ما احل الله لك تبت ايمضا ازواجك والله افور رحيم قد فرض الله لكم تحلت ايمانكم وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا قال الرجل لزوجته انت علي حرام فهي يمين يكفرها نعم فضيله الشيخ هل كتابه الطلاق مثل التلفظ به نعم كتابه الطلاق كالتلفظ به تماما لأن الله تعالى كتب التوراة بيده كتب التوراة بيده لموسى وجعل هذا المكتوب ملزما لبني إسرائيل وجعله نازلا من عنده وأنزل التوراة والإنجيل فإذا كتب الرجل طلاق زوجته بورقة فقال كتب انت طالب واعطاها إياها فإنه فإنها تطلق لكن لو قال الرجل أنا لم أريد الطلاق وإنما اردت بذلك غم زوجتي وإدخال الهم عليها والغم فهنا نقول إذا صدقته المرأة لكونه رجلا صاحب دين ولا يمكن أن يتلاعب في دين الله فعلى ما قال ولا تطلق واما اذا لم تصدق ورفعته الى القاضي فان القاضي يحكم بالطلاق طيب لو كتب طلاق زوجته في الماء فماذا يكون اتطلق ولا لا هذا عنده طشت في الماء فقال باصبعه في الماء زوجتي طالب هل تطلق ولا تطلق لا تطلق لماذا لأنه لو كاتب ما سرشي لم يتبين فالراقم في الماء لا ليس براقم وليس بكاتب نعم بارك الله فيكم وفي علمكم فضيله الشيخ ما حكم من جامع زوجته في طلاق الرجعي وهو لا ينوي إرجاعها نعم يرى بعض العلماء رحمهم الله أن الرجل إذا جامع زوجته في طلاق الرجعي والطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه رجع بلا عقد الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه إرجاع زوجته بلا عقد يرى بعض العلماء أنه إذا جامع زوجته فهي رجعه سواء نوى بذلك رجعه ام نوى قضاء الشهوه فقط ويرى اخرون انه ليس برجعه حتى ينوي فاذا نوى به الرجعه صار رجعه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا الرجل لم ينوي به رجعه وإنما نوى قضاء الشهوة ولكنه في هذا الحال على هذا القول يؤدب على ما فعل لانه تجرى على شيء محرم عليه إذ لا يحل له جماعها حتى يراجع على هذا القول فالمسر فيها خلاف بين العلماء والمسائل الخلافيه يرجع فيها الى حكم القاضي الشيخ إذا كانت كبيرة في السن من القواعد كبيره في السن كبيره كبيره في السن من القواعد فهل تجوز مصافحتها مع العلم لأن عله المنع قد, قد انتفت بالنسبه لهذه المراه الكبيره لا يجوز للإنسان ان يصافح المراه الكبيره ولا الصغيره الا ان تكون من محارم حتى ولو كانت عجوزا لانه يقال في المثل لكل ساقطة لاقطه فيا وإن كانت لا تشتهى الآن فإن الشيطان يجري من ابن مجرى الدم حتى لو كان الإنسان يعرف من نفسه أنه بعيد عن هذا الشيء فلا يفعل سدا للباب وإذا كان يريد أن يسلم عليه فلا بأس لكن بالمصافحه باليد لا يجوز. <تصفيق> صديلة الشيخ رجل انطلق زوجته فقال لها انت طالق طالق طالق قال هذه طلقه واحده ام ثلاثه طلقات الجزائية. اذا كان لم ينوي الثلاث فهي واحده واذا نوى الثلاث فاكثر الفقهاء يرون انها ثلاثه وانها لا تحل له الا بعد زوج والصحيح انها ليست الا واحده سواء قال انت طالق طالق طالق او قال أنت طالق ثلاثا او قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق لكن مع ذلك لو ترافعوا الى, إلى شيخ او الى قاضي وافتاهم بانها ثلاث فلا يحل لهم ان يطلبوا الرخصه ويذهبوا الى عالم اخر لان من استفتى عالما معتقدا ان ما قاله هو حق لا يجوز ان يستفتي غيره إذ لو فعل لكان متلاعبا يريد من الحق ما وافق هواه وفات ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا يجوز تتبع تتبع الرخص فضيله الشيخ رجل قال لزوجته أنت طالق مرتان وهو نائم طلق طالق مرتان مرتين انتبه هذه هذه نقطيه طيب إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق وهو نائم فلا شيء عليه لأن النائم لا قصده له ومن النوم من إذا رأى رؤيا نطق بها وهو نائم وهذا مثله فمن قال لزوجته وهو نائم أنت طالق أو قال اذا كان له عبيد مملوكون قال هم احرار او قال بيتي وقف او قال في ذمة لفلان الف ريال فكل هذا ليس بشيء وجه ذلك ان النائم ليس له قصد يعني ما عنده نيه ولا عن نفسه فلا يعتبر قوله ما هو افضل انواع الذكر أفضل انواع الذكر من حيث إنه ذكر القرآن الكريم هذا أفضل شيء واما غير القرآن الكريم فأفضل الأذكار ما كان في موضعه ما كان في موضعه ولهذا لو قال قائل إذا عدنا المؤذن فهل الأفضل أن أقطع قراءتي واتابعه أو الأفضل أن أستمر في القراءة ماذا نقول الأول والثاني الأول يعني يقطع قراءته ويتابع المؤذن لأن هذا ذكر معين يفوت بفوات سببه ولو قال قائل بعد الصلاة سوف أقرأ القرآن دون أن أسبح قلنا له هذا خطأ التسبيح في محله أفضل من قراءة القرآن بل التسبيح في محله من تلاوة القرآن لأن تلاوة القرآن تشمل قراءته لفظا واتباعه عملا نعم رضيلة الشيخ هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته في دبرها لا اتيان المرأة في دبرها حرام وقد ورد فيه الوعيد في اللعن والعياذ بالله ومن اعتاد ذلك فانه يفرق بينه وبين زوجته وجوبا لانه خالف امر الله قال الله تعالى نسائكم حرث لكم فاعتوا حرثكم الناشئ فاين موضع الحرث؟ القبل او الدبر القبل ثانيا ان الله حرم وطء الحائض وقال إنه أذى فايما أقبح أن يطع إنسان امراه حائضا في فرجها أو أن يطع امراه في دبرها الثاني أقبح فإذا حرم الوطء في الحيض فالوطء في الدبر من باب أولى وعلى هذا فمن عرف عنه أنه يستعمل ذلك فإنه يجب التفريق بينه وبين زوجته قهرا عليه فيفسغ الحاكم النكاح وتتزوج مرة من شاء ويحرم على الزوجة أن تمكن زوجها من ذلك أي من وضع الدبر لأنه محرم والتمكين من المحرم حرام لأنه تعاون على الإثم والعدوان نعم فضيلة الشيخ هل علامة حب الله للعبد حب جميع الناس أم حب الصالحين منهم إذا أحب الله تعالى عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه على السماء ثم يوضع له القبول في الأرض من الصالحين وغير الصالحين لأن الرجل الصالح تجد كل الناس يثنون عليه ويحبونه وإن كان محبة الممين لها غير محبة الفاسقين أو الكافرين ولكن لو قال قائل نرى بعض الفساق يكرهون اهل الخير ويبغضونهم فهل هذا يدل على ان الله لا يحب هذا العبد الصالح الجواب لا لأن لانه لا بد ان يكون للصالحين اعداء قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وهكذا أتباع الأنبياء بد أن يكون لهم أعداء من المجرمين نعم فضيلة الشيخ نرى كثير من الناس قد اعدادوا على التعزية في البقيع حيث أن أصحاب الجنازة ستكون قريبا من الجنازة ثم يبتدون عليهم, عليهم بالسلام بالتعزية أفتونا ما جوريا ليس هذا من عبد السلف ولا من عمل السلف انهم يتعرضون لتعزيه الناس لا باصطفاف ولا بجلوس في البيوت انما كان هج استلف اذا راوا الرجل متاثرا بالمصيبه كلموه وقالوا له ان هذا امر الله عز وجل اصبر واحتسب فان لله ما اخذ وله ما ابقى وكل شيء عنده بأجل مسمى هذه عارف السلف لم يكونوا يتصافحون عند التعزية ولا يقبل بعضهم بعضا ولا يصطفون ولا يشرعون بيوتهم للناس ولا شك أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا فليس المسلمين يعودون إلى ما كان عليه السلف الصالح لكن مع الأسف أن الأمر صار في بعض البلاد أمرا منكرا حيث إنهم يفتحون الأبواب ويوقجون الكهرباء ويصفون الكراسي وهذا يدخل وهذا يخرج ويأتون بالقارئ الذي يقرأ قراءة لا فائدة منها لان القارئ الذي يأتون به ياتي باجره والذي يقع باجره ليس له نصيب في الاخره ولا ثواب فيكون تكون قراءته تذهب هدرا لا ينتفع بها هو ولا ينتفع بها الميت واذا اعطي هذا القارئ شيئا من المال من التركه وفي التركه قصر صغار كان ذلك ظلما للصغار واذا اعطي من التركه وعلى الميت دين صار هذا جنايه على الميت وعلى اصحاب الدين لكن اصطفاف الناس ثم اكبراه يدعون انهم يفعلون ذلك لتسهيل التعزيه على المعزين لانهم اذا كانوا جميعا ومر بهم وعزاهم او وقف بينهم وعزاهم اهون مما لو جعل يلتقطهم واحدا واحدا كل واحد في مكان فالأمر في مسجد الوقوف هذا سهل لكن الشيء الذي ينكر أن يفتح الناس أبوابهم للمعزين حتى يأتوا ويعزوهم ولا سيما سيماء صنعوا الطعام وأطعموهم نعم. فضيلة الشيخ هل التعلم في المسجد النبوي له أجر المجاهد المتعلم لا أعلم هذا أو الذي يعني يتعلم في لكن يقول تعلم العلم جهاد في سبيل الله ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافه يعني في الجهاد فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يعني وقعد طائفه ليتفقهوا اي القاعدون في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون فجعل الله تعالى البقاء لتعلم الفقه في دين الله معادلا لايش معادلا لايش للجاهل في سبيل الله بين الله ان المؤمنين لا يمكن ان ينفروا كلهم في القتال وعرض عليهم عز وجل قال لولا نفر من كل فرقه طائفه وقعت طائفه اخرى للتعلم لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم تعلم يحذرون فبي... ففي هذه الايه دليل على ان تعلم العلم معادل للجهاد بل قال بعض العلماء ان تعلم العلم الشرعي افضل من الجهاد في سبيل الله لان في هذا حفظ الدين ونشره وتعليم الامه والجهاد فيه صد الآداء وبينهما فرق والصحيح هذه المسألة أن يقال الأفضل لكل إنسان ما يليق به فإذا وجدنا رجلا شجاعا قويا عارفا بأساليب الحرب قلنا له الجهاد في حقه أفضل وإذا وجدنا رجلا ليس بذاك الشجاع وليس بذاك القوة وليس عنده علم بأساليب الحرب لكن عنده حفظ قوي وفهم متين فهنا نقول له إيش العلم أفضل فلكل إنسان ما يريق بحاله نعم هل يجوز وصف النبي صلى الله عليه وسلم استراج المنير نعم قال الله تعالى يا أيها النبي ان أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعين لله بإذنه وسراجا منيرا فهو عليه الصلاة والسلام سراج منير لكن ليس النور الحسي الذي هو زوال الظلمة ولكنه النور المعنوي الذي قال الله تعالى فيه يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فالنبي صلى الله عليه وسلم نور وسراج منير لكن لكنه نور معنوي وليس نورا نسيا فكل العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام فهو نور وهو عليه الصلاه والسلام سلاه المني نعم ما حكم لبس ما يسمى بالدبله في الخطبه ايش الدبله خاتم طيب مجرد خاتم فقط على كل حال هذا اذا صحبه عقيدة او جهل فانه لا يجوز العقيدة يقول بعضهم انه يأخذ الخاتم ويكتب عليه اسم الزوجة والزوجة تأخذ من الزوج خاتم وتكتب عليه اسم زوجها ويدعون انه ما دام هذا الخاتم على الزوج الذي فيه اسم الزوجة وما دام الخاتم الذي في اسم الزوج على الزوجة فالالتباط بينهما مؤكد وإذا خلع هذا الخاتم فالطلاق قريب هذه عقيدة باطلة ولا تحل كذلك ايضا إذا كانت هذه الدبلة يلبسها الزوج خطيبته قبل عقد النكاح فهذا حرام لأن المرأة قبل عقد النكاح أجنبية من الزوج ولهذا لا يجوز للخطيب أن يتحدث إلى خطيبته في التلفون بعض الناس يقول أتحدث إليها في التلفون علشان أعرف, أعرف مدى ثقافتها إنشاء الكلام هذا يعرف مدى ثقافتها اذا دخل عليه لكنه يتلذذ في مخاطبتها والتحدث اليها ويستمتع بذلك هذا هو, هو الواقع اما انه يقول انظروا ماذا ثقافتها فهذا دجل وكذب فعلى كل حال اذا لم يصحب هذه هذا الخاتم عقيده ولا عمل منكر فهو خاتم من من الخواتيم نعم فضيلة الشيخ لا الذهب للرجل حرام الذهب للرجل حرام مهما كان سواء خطب او لم يخطب تزوج او لم يتزوج نعم. هل هناك بدعة حسنة في الدين بدعة حسنة في الدين لا انواح لصلح اي عمل و... ولا يمكن أن يوجد بدعة حسنة في الدين أبدا وكيف يوجد بدعة حسنة وأفتح الخلق صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلاله كل بدعة ولمستني شيئا فكيف يمكن أن نقول إن هذه البدعة حسنة أي إنسان يعمل عملا ويقول انه بدعه حسنه فان هذا لا يخلو من احد امرين اما ان لا يكون حسنا واما ان لا يكون بدعه فاما ان يكون بدعه وحسن وحسنا فهذا لا يمكن فان قال انسان ان أمير المؤمنين رضي الله عنه لما امر ابي بن كعب وتنمي من الدار أن يقوم للناس في رمضان جماعة وخرج ذات يوم ووجدهم على هذا قال نعمة البدعة هذه فأثنى على هذه البدعة وسمها بدعة فالجواب أن هذا ليس ببدعة في الواقع بل هو احياء سنة تركت ولكن هذا عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أنه صلى بأصحابه في رمضان السلام يقولون ليال ثم تركها وقال إني خشيت أن تفرض عليكم ان عنها ثم تركت هذه السنة ولما مات يقولون ان السلام يقولون عليه السلام يقولون ان السلام يقولون ان السلام يقولون لأن الوحي انقطع ولا يمكن أن يفرر شيء بعد انتهاء الوحي وبقى الناس يصلون فرادة وجماعات يصلي الرجل وحده والرجل مع الرجلين والرجلان مع الثلاثة في عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر فأمر تميم الدار ووبي بن كعب أن يقوم للناس بـ 11 تركعه فرعى عمر رضي الله عنه أن إحياء السنة السابقة التي كانت على عهد الرسول صلى الله, وسلم صلى الله عليه وسلم بدعة حسنة إذن هي بدعة باعتبار إيش؟ الأصل ولا باعتبار ما عرض لها من الترك ما عرض لها من الترك فلا حجه لأهل البدعة بهذا القول الصادر من عمر رضي الله عنه نعم. ما حكم صلاته؟ من لم يحسم قراءة الفاتحة في الصلاة وخاصة عند قوله ولا الضالين. أما قوله ولا الضالين يعني إبدال الضاد ضاء فإنه لا يضر لا يضر وذلك لأن أكثر الناس لا يفرقون بين الضاد والظاء، ولهذا قال أهل العلم لا يجوز في الفاتحة إبدال حرف بحرف إلا حرف واحد وهو الضالين فيقول الضالين لأنك لو سألت الذي قرأ والضالين ماذا تريد قال أريد أهل الظلام وعليه فيكون هذا اللحن غير مريح بالأصابع أفضل أفضل لوجوه ثلاثة الأول أنه الذي ارشد إليه نبي صلى الله عليه وعليه وسلم وقال اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات الثاني أنه أبعد عن الذيع لأن كثيرا من أصحاب السبح يظهر في يكون في قلوبهم الرياء ولذلك تجدهم يتقلدونها يعني يجعلونها في عناقهم كأنما يقول للناس انظروا إلينا نسبح كثيرا ثالثا أنه أدعى إلى حضور القلب التسبيح باليد باصابع أدعى إلى حضور القلب لأنك تشاهد الآن الذين يسبحون بالسبح قد رتبوها على العدد الذي يريدون إن أرادوا مئة جعلوها مئة إن أرادوا ألفا جعلوها ألفا فتجده يسبح واحد واحد واحد وهو غافل جدا ينظر الى الناس الداهبين والراجعين وهو يعدد هذه الخرزة فيغفر القلب عندك الله عز وجل فلهذه الاسباب الثلاثة نقول ان التسبيح بالانامل افضل والتسبيح بالانامل هو العقد بها يعني هكذا سبحان الله ويضم الخنصر والحمد لله يضم البنصر الله أكبر يضم الوسطى وليس المعنى أنه يلقي إبهامه على كل الملح لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال اعقدنا بالأنامل والعقد عند العرب ليس تعداد العدد بالأنامل إنما هو صفة معينة للأصابع نعم الأفضل أن يكون باليمين يعني باليد اليمنى أفضل وان, ك... وإن سبح باليدين جميعا فإنه ينبه إلى الأفضل ويقال الأفضل أن تعقل باليمين نعم, نعم. ما حكم قول علي الطلاق وهو لم يتزوج وش يطلق نعم لا هذا كلام عبث، كلام لكن لو قال شخص ان تزوجت هذه المرأة فهي طالق فتزوجها اتطلق لا تطلق لان الطلاق لا يكون الا بعد النكاح وهذا علق الطلاق قبل أن يتزوجها فلا فلا تطلق قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن فدل هذا على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح طيب قال العلماء ولو قال إن ملكت هذا العبد فهو حظ كما فانه يعتق وفرق بين مسلتين بان الرجل لا يتزوج ليطلق لكنه يشتري العبد ليعتقه نعم فضيلة الشيخ كيف يتم اعيد الشيخ كيف يتم هذه الثالثة كيف يتم المسبوق صلاة الجنازة نعم المسبوق في صلاة الجنازة يعني انه يدخل مع الامام وقد فاته بعض التكبير لا اعلم في هذا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن العلماء اجتهدوا فقالوا ان خشي ان ترفع الجنازة فله خياران اما ان يسلم مع الامام وإما أن يتابع التكبير ويسلم قبل أن ترفع وأما إذا امن من رفع الجنازة فليكمل ما فاتهم طيب الآن في, في عادة الناس هل يخشى الإنسان من رفع جنازة نعم لأن الجنازة ترفع من هنا أن يفرغ الإمام وعلى هذا فنقول للمسبوق انت بالخيار إن شئت سلم مع الإمام لأن فرض الكفايه حصل وإن شئت تابع التكفير الله أكبر الله أكبر الله أكبر وسلم ناس فضيلة الشيخ هل النهي؟, هل النهي في السؤال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسالوا عن اشياء إن تبدأ لكم تسؤكم خاص بعهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أم أنها عامة يا خاص لا تسالوا عن أشياء ان تبدل لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم عفى الله عنها ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اعظم المسلمين ترما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مساله أما بعد وقت وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام فالواجب على العبد إذا أشكل علي شيء أن يسأل عنه. لقول الله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هل جزء التلفظ؟ خمس دقائق. الله يحبنا. هل التلفظ هذا من باب الماكسة. أنا أقول خمس دقائق لأنني أعرف بدكون عشر دقائق. نعم. هل يجوز التلفظ بكلمه صدفة؟ نعم. كلمه صدفة بالنسبه لفعل الله لا يجوز. لا لان الله تعالى انما يفعل الشيء وهو عالم به مريد له. اما بالنسبه للانسان فنعم. الشيء صادف الانسان. بمعنى انه يحصل بدون ان يعلم به وبدون ان يستعد له. تجد الرجل يقول مثلا خرجت من البيت فصادفت فلانا او يقول قابلني صدفة او يقول صدفة حصل كذا وكذا يعني بالنسبة له واما بالنسبه لفعل الله فلا يجوز لان الله تعالى يعلم ما يريد ويشاءه تبارك وتعالى نعم فضيلة الشيخ مثلا لو قال صدفة نزل المطر إن أراد صدفة بالنسبة لفعل الله صار حراما لأن الله تعالى أنزله بعلمه وبمشيئته سبحانه وتعالى أما إذا أراد حصل صدفة بمعنى أنه نزل المطر وأنا غير متوقع له فهذا جائز لأن الإنسان قاصر في علمه وفي إدرافه هل كله من قال لا آكل هذا الطعام وعين نوعا معينا من الطعام قد حرم عليه ذلك يعني قد حرمه على نفسه إيه نعم. هذا حسب النية إذا أراد بقوله لا آكل الطعام أنه حرمه على نفسه فهو تحريم ومعلوم أن الرسول عليه وسلم والسلام لما قاد لا اكل عسل أراد منع نفسه منه فهذا تحريم وتحريم ما أحل الله يجزئ فيه كفارة اليمين نعم هل يمكن ان نقال بصلاة الشروخ هي صلاة الضحى نعم صلاة الضحى ركعتان او اربع ركعات بتسليمتين او ست ركعات بذات تسليمات او ما شاء الانسان قال اهل العلم ووقتها اي, صلاة الضحى أي وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح اي بعد خروج بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة الى قبيل الزوال فكل هذا الوقت وقت لساعه الضحى الاخ نعم هل تشرع قراءه ياسين عند عند المفتضر نعم سمعت السؤال سمعت السؤال أنا. نعم نعم ما سمعت سبحان الله يقول هل تسن قراءه سوره ياسين عند المحترر اكد من المحترر الذي جاءه الموت بارك الله فيه تمام طيب ياسين سوره من القران اين محلها اين محلها ما اسرع عن ما سمى محله هي بعد سوره البقره ولا بعد سوره الناس ما تقولون <تصفيق> <تصفيق> يبان لك ماجي اردت ان يذهب عنك النوم ما كنو الحمد لله طيب قراءة سورة ياسين عند المحتضر مبنيه على صحة الحديث يقرأوا على موتاكم ياسين فإذا كان الحديث حجة لكونه صحيحا أو حسنا فإنها تقرأ عند المحتضر وقد قال بعض العلماء إنها مجربة في تسهيل خروج الروح وأن المحتضر إذا سمع قراءة ياسين سهل خروج روحه لأن في سورة ياسين قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون فإذا سمع المحتضر ادخل الجنة قيل ادخل الجنة اشتاق وسهل خروج الروح بهذا إذا بشر الإنسان يعني بشره الملائكة الذين يحضرون لقبض روحه إذا بشروه بالجنة سهل خروج الروح وخرجت منقادة تماما كما تسل الشعر من العجين وإذا بشر بالنار والعياذ بالله فإنه تتفرق روحه بالجسد وتهرب من هذه البشاره نسأل الله لي ولكم حسن الخاتمه نعم إذا استخار الإنسان فهل يجوز له الاحتجاج بهذا الاستخاره على من عارضه؟ نعم إذا استخار الإنسان ربه في شيء أشكل عليه ثم هداه الله عز وجل إلى شيء إما إقدام وإما إحجام ثم ان أحدا قال له لماذا فعلت هذا فقال اني استخرت الله وهذا الذي حصل فهذا احتجاج صحيح لأن المستخير إذا صدق مع الله عز وجل جسر الله له ما في الخير صلاة الاستخاره ركعة إذا سلم الإنسان منهما دعا بدعاء الاستخاره المعروف اللهم إني أستخرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقتره لي ويسره لي وإن كان هذا الأمر يعني شرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاستغفر عني واصفني عنه واصف عني واقدر لي الخير حيث كانت ثم رضي به فاذا فعل انسان هذا ثم جرى بقضاء الله وقدره ما يجري فهذا يدل على ان ما اختاره الله له وخير خير ما حكم قراءه الفاتحه عند كل امر يقنم عليه المسلم ها بدعه كون الانسان يقرا الفاتحه عند كل امر يقدم عليه هو بدعه مع ان الفاتحه كلام الله لكن لها محل لو اراد انسان ياكل اراد يفطر والفطور قريب منكم الان فلما قدم له الفطور قرا الفاتحه ايكون مبتدعا ام على سنه يكون مبتدعا لا شك كذلك ايضا يوجد بعض الناس كلما حدث شيء قال الفاتحة يعني اقرأوا الفاتحة وهذا أيضا من البدع والشريعة مرتبة كل شيء له سبب فمن تعبد لله تعالى بشيء ليس له سبب فإنه مبتدع نعم هل العبادة في الأشهر والحرم الأجر فيها مضاعف عن بقية الشهور الأخرى قال الله تبارك وتعالى إن عده الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قالها العلم الضمير في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعود على الأشهر الحرم فإذا كان قد نهي عن ظلم النفس بخصوص هذه الأشهر كل ذلك على ان العمل الصالح فيهن افضل ومن العبارات المشهوره عند العلماء قولهم تضاعف الحسنه في كل زمان ومكان فاضل فعرج ان تكون الطاعه في الاشهر الحرم مضاعفه كما ان المعصيه في الاشهر الحرم اشد واعظم اي قد انتهى الموعد الذي حددتموه أنتم فالساعة الآن هي السابعة وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى الليلة نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين